وَل قدَ قُلَ لَهُهونُ مِئ قبلُ يَا قَوْمِ إ مَا فُت تُمُوبِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَتَّبعونِي وَأَلْطيعُ أَمرِي قول لََّ بَرَحَ لَْهِ عَكِفِي نَحََّا يَررجِعَ إلَنَا مُسَ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَا تَخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي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 وَإَِّ لََ مَوْوعدَ الَّ تُقْلَفَ وَوظُر إِلَ إلَهِكَ الذي ظلْتَ عَلَيْهِ عَكِفََّ نُحْرِقَّهُ ثَُّ لََاسِفَ لَ نُحرِقَّهُ ثَُّ لَنَاسِفََّهُ فِي اليَِّنَفَّ